نفسك بجمال آخر في الجنة وعلقي نفسك به واسمعي واسمع صفات عرائس الجنات ثم اختر لنفسك يا أخ العرفاني حور حسان قد كملن خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان كملت خلايقها وأكمل حسنها كالبدر ليل الست بعد ثمآن والشمس تجري في محاسن وجهها والليل تحت حمر الخدود ثغورهن لآلئ سود العيون فواتر الأجفان والبرق يبدو حين يبسم تغرها فيضيء سقف القصر بالجدران ولقد روينا أن برقا ساطعا يبدو فيسأل عنه من بجنآني فيقال هذا ضوء ثغر ضاحك في الجنة العليا فما تريان لله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 التي تمعت لأقوى واحد الإنسان وأعفهم في هذه الدنيا هو الأقوى هناك لزهده في الفاني فاجمع قواك لما هناك وغمض العينين واصبر ساعة لزمان ما ها هنا والله ما يساق قلامة ظفر واحدة ترى بجنان لا تؤثر الأدنى على الأعلى فإن تفعل رجعت بذلة وهوان